اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا نؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة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 حَنَنَا لَا قَابِضٌ لِمَا بَسَطَ وَلَا بَاسِطٌ لِمَا قبرت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا مقرب لمن باعت ولا مباعد لمن قربت اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونثني عليك الخير كله ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك, ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم ياك نابد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق إلهنا إلهنا لبيك وسعديك والخير كله في يديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت إلهنا إلهنا نسألك بإسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فضرجت اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتعال لنا في وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت চাচারিত রায়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 ما تهون به علينا وصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصالنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وجعله الوارث منا وجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على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 سلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماضل فينا حكمك عدل فينا قضاء ok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 কুড়ো বিদিন ও যারা আসানি جناتك جنات النعيم اللهم علمنا منه ما جهلنا জিন্ন কি মিনু মানুষো না তিন আনা ফল ঝিল يرضيك عنها اللهم جعلنا ممن يطرأ القرآن فيرقى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز دينك وارفع رايتك وانصر أولياءك واخذ الأعداءك إلهنا كل إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان إلى ثنا طال بلاؤهم واشتدت لأواؤهم واشتدت لأواؤهم وانطغت أعراضهم ونصف الديارهم ومساجدهم وروع أمنكم وليس لهم معين ولا مذيث سوى اللهم ارحم انينهم الله المرحم انينهم واقلق اسيرهم وفك حصارهم وانشر امنهم اللهم من اراد المسلمين بكيدا فكده ومن ارادهم بذل وقهر فقهره الى هنا من استقوى بغيرك علينا فإنا نستقوي بك عليه কারি بك নৌ জল মুসলিম লংফিরি জমি নৌ জল মুসলিম ও খুস্বামী নয় দিন লং ও স্বামী নোম ও খুস্বামী নোম দিন লুম নৌ اللهم نور على أهل القبور قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم اللهم يا حي يا قيوم وقفنا في هذه الليلة المرجوة بين يديك في هذه الليلة في هذه الليلة التي هي من أرجى الليالي منار جلا ياري الى منى الى منى ها اولئك عبادك وائماؤك قد وقفوا في هذه الليله بين يديك ووجهوا وجوههم اليك ورفعوا أكف الضراعة إليك قد تعبت أقدامهم وذرفت دموعهم ووجلت قلوبهم منهم فقراء ومنهم فقراء يسألونك الغناء وَمَرْضَى وَمَرْضَى يَسْأَلُونَكَ الشِّفَاءَ وَمَهْلُومُونَ يَسْأَلُونَكَ الْفَرَجَ ومخمومون يسألونك الفرج ومثنبون يسألونك المغفرة ومنهم يا الله يا الله يا الله ومنهم من لا يعلم حاجته إلا أن লিসানা জি হাবিহিলা ও আপনি যাতি না মহাজীরা অন্তুছি তৃত বি اللهم معك لقابنا ولقاب ابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا وذرياتنا وزوجاتنا وعماتنا وصالاتنا الىنا ومن احبنا فيك ومن احبنا فيك ومن احببناه فيك ومن سالنا في هذه الليلة الدعاء <تصفيق> <السيخ> الله رحمنا, الله الله هذا আল্লা বিদায় বিল উমনি الحنون র <تصفيق> برحمتك يا ارحم الراحمين الله ثم اجعلنا فيها به الليلة المرجوة من أسعد عبادك مغفرة وعتقا واجعلنا في هذه الليلة المرجوة من أوفر خلقك حظا ونصيبا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا تحب العفو فاعفو عنا فاعفو عنا فاعفو عنا, فعفو عنا, فعفو عنا فاعفو عنا اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك لنا ولوالدينا ولأهلينا ولكل من حضر جمعنا هذا اللهم البسنا جميعا لباس العافية لباس العافية لباس العافية واجعلنا يوم العيد من السعداء ল <laughs> يا <laughs> <thumbnails> متعنا بالعافية متعنا جميعا بالعافية حتى نهنأ بالمعيشة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وصغيرنا وكبيرنا اللهم وهب لنا في هذه الليلة كل خير انت تعلمه كل خير انت تعلمه كل خير انت تعلمه واصرف عنا الى هنا كل شر انت تعلمه كل شر انت تعلمه برحمتك يا ارحم الراحمين الى هنا الى هنا من الذي من بين ثنا هذه الصفوف قد قد منتا ومن الذي ادنيت وقربت ومن الذي رضيت عنه ورضيت اللهم اجعلنا ذلك العبد <تصفيق> الى غنى من الذي من نارك في هذه الليلة عتقت من الذي في هذه الليلة من النار عتقت اللهم يا حي يا قيوم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من حولنا شقي ولا محروم ولا مطرود الى جنات الى جنات يا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا كلها اللهم اغفر ذنوبنا كلها من صدائره وكبائر يا مُحِبَّ مَنْ يَتُوبُ اِجْعَلْ لَنَا فِي حُبِّكَ وَرِضَاكَ بَشَائِرٍ اللهم يا حي يا قيوم اللهم ارحمنا في هذه الليلة بكافر اليتيم وارحمنا بالسياع على الأرملة والمسكين وارحمنا بالضعفاء والمساكين برحمتك يا أرحم الراحمين হ্যা দশ হচ্ছে সরু আমা মুহু আচ্চ সরু আমা মুহু আলায় মিয়া বো কামিনিং করিল <تصفيق> اللهم بارك لنا فيما بقي منه إلهنا لا تجعل هذا العهد هو آخر العهد برمضان لا تجعل هذا المقام هو آخر العهد برمضان إلهنا لا إليه من عوده أم أن لنا أم أن لنا مع الموت موعدا وإيقا اللهم وعد علينا رمضان اللهم أعد علينا رمضان أعواما عزيزة ونحن في صحة وأمان وهداية وإيمان اللهم اجعل عملنا مقبولا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وحالنا وعيشنا مستورا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم يا من قلت عمن كفر بك وصد عنك قل للعفو الذين كيف هي رحمتك بمن احبك كيف هي رحمتك بمن وحدك كيف هي رحمتك بمن مجدك بمن صام لك بمن قام لك بمن سجد لك إلهنا هذا مقام العائد بك من النار فأعبنا وهذا مقام العائد بك من الطرد والهوان فقربنا إلهنا يا حبيب يا من أنت عند قلوب المنكسرين اللهم يا حي يا قيوم إلهنا من الذي عاملك فلم يربح ومن الذي التجأ إليك فلم يفرح ومن الذي وصل إلى بساط قربك واشتهى أن يبرح إلى هناء طوبى لمن سبقت له منك الحسنى وزيادة اللهم يا حي يا قيوم لا تدع لنا في ليلتنا المرجوة هذه ذنبا إلا خفرتا ولا همنا الا ولا كربا الا نفسته ولا مريضا الا شفيته ولا مبطلا الا عافيته ولا دينا الا قضيته ولا عبيدا الا وحبته ولا والدا الا اعنته ولا ولدا الا اصلحته ولا عاطا الا فديته ولا بائا الا اسعدته ولا عذبا من الرجال ওপরচ ওল আমি ناهيا عن المنكر الا ولا مجاهدا الا نصرته ولا اسيرا الا فككته ولا اسيرا الا فككته ولا اسيرا الا فككته اللهم ولا سحرا الا ابطلته ولا سحرا الا ابطلته ولا سحرا الا ابطلته ولا, ولا دعاء إلا رفعته وقبلته وأجبته برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا اللهم اغفر لجميع الحاضرات اللهم اغفر لجميع الحاضرات اللهم اغفر لجميع الحاضرات اللهم اجعلهن طيبات مطيبات راضيات مرضيات اللهم يا حي ويا قيوم اللهم تجاوز عن المقصرات وتبعل التائبات وتبعل التائبات وتبعل التائبات, وتبعنا التائبات اجعلهن بامهاه المؤمنين في الجنات اللهم جملهن بالحياء جملهن بالعفه جملهن بالحجاب الكامل اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم اجعلهن في هذه الليلة من المقبولات من المقبولات وخص منهن المعتكفات وخص منهن ال اتكيفات برحمتك يا فاطر الارض والسماوات اللهم صل على حبيبنا محمد بافضل الصلاه بافضل الصلاه سلام اللهم اوردنا শরীফা শরীফ না শরীর না তু রা اللهم لا تفرق بيننا وبين رسولنا وبين حبيبنا وبين قائدنا وقرة عيوننا لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا برحمتك يا أرحم اللاحمين اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم أبلغه في আজিল قيام সরচন وعلى মন وصحبه وسلم